نحنُ علمم بِمَا يَسْستَمِعونَ بِهِ إذ يَْتَمِعون إلَيكَ وَإِذهُم نَجَوى إذ يَسْستَمِعونَ إلَيكَ وَإِذهُم نَجَوى إذ يَقُون الظَّالِمونونَ إِ تَتَّبِعونَ إِللاا رَجُلَم مصْحورَ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 يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُلُّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ ظَنَنْتُمْ مِّن دُونِ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 وَم مَنَ عَمَاأَ النُغصِلَ بِالآياتِ إللاا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأوَلون وَآتَيناَ ثَمودًاَّا قَتَمُ بصَِةَ فَظَلَُ بِهَا وَمَا نُ الرُسِلُ بالِالآياتِ إِلاا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 لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتن كن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جننهم مجزاؤكم جزاء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 أَفَا مِنكُم أَن يَخْطَفَ بِكُم جانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وكيلاً؟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 فَسْأَبَنِي إِسْرَ لَ إِذْجَ أَهُم فَقَالَ لَهُ فِيجعوونُُ إِِّي لَ أَظُّْكَ يَامُوا سَ أَلَا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاء إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْفُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل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 وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ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 وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَاسِبْتَ أن أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا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 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى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 فَإِلَى الْكَهْفِ انشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّن أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا